بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك خلق الإنسان من علق قرأوا ربك الأكرم الذي علم بالقلب علم الى ربك رجع. بسم اقرا وربك الاكرم اقرا وربك الاكرم اقرا وربك الاكرم الذي علم بال لم يعلم الانسان ما لم يعلم. إلى ربك رجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر غلبوا الثل لا الم يعلم بما هو يروا فتقموا غلوب